أ ق ي م و ا صفوفكم و س د الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ك ا ن و ا ي ك س ب و ن إن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت ي ه د ي ه م ربهم ب م إ ي ا ن من ه تحتهم م تجري ا ل ا س ل ا ر ف ي جنة ن ع م دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين الله م و س و ع ا ل ل ه لمن حمده ر ب ن ا و ل ك ا ل ح م د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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أ و ل م يروا أ ن ا جعلنا حرما آ ب ن ا ويتخطف الناس من حولهم أ ف ب ا ل ب ا ط ل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم ل ل ك ا ف ر ي م و ا ل ذ ي س و ا ه د و ا فينا ل ن ه د ي ن م ا ب ل ن ا و إ س ا للعلوم الاسلاميه م